بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اقصاها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ أُخبرَها بِأَنَّ رَبَّكَ أُوحى لَهَا يَوْمَ إِذِ النَّاسُ أَشْتَاءَ لِيُرَوَى أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرة لفضيله شر يره